السلام عليكم والسلام عليكم فنمن صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة من النجاسة الثوب والبدن والمكان من النجاسة كيف أزين النجاسة لو على بدني أو ثوبي أو في المكان اللي أنا فيها في, في نجاسة كيف أزينها؟ ويزيلها بما تزول به غسلتها ميه حطيت عليها كلور حطيت عليها بنزين اي شيء من هذا يجوز ان تزول به النجاسة. اذا كان يزيلها ويطهرها ويذهب اثرها طيب الوضوء بالغسل بما يكون ينفع نتوضا بماده الحنفيه ها ينفع ابو مياه البحر الزيت وما ملك؟ هيقول لي لا ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم يسألوا أحد الصحابة أو بعض الصحابة قولوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء بنسافر في البحر ونشارعين معنا ماء للشرب عشان ما ماء البحر ملعا فإذا توضحنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحيل ميته خلاص؟ ينفع نتوضى بمية البير ينفع نتوضى بمية مصر ومعين ينفع نتوضى بمية المطر قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا طب مية الحلفية جاية بخيرها ها؟ عارفين خير دعونا عارفين تعادنا عارفين, عارفين, عارفين ولا, ولا احنا هنا في عيانة ضيفة نشوهش المية المغيرة المعكرة دي ينفع نتوضى بيها اه ينفع اخو بالك ليه لأنها على أصل خلقتها التغير فيها هذا من الشيء الذي مات التدفيذ المؤسسين وغيره وخبالك أما لو تغيرت المياه بشيء وضعتها فيه فإن تحولت إلى شيء آخر ما هو مية يعني أنا عملت شاي ده اسمه إيه بقى؟ شادي ينتعي تودع شادي لا لإندماج اسمه مية واضح؟ جبت صابون ولا أبو في فيه وعمل رغوة قد كده. بقى مية ولا صبور الأبو. ما اسمهاش مية. فاذا تغير اسمها لا تصح للوضوء ولا للغسل الايه? الشاعر. خلاص كده? اما ما دام اسمها مية بس تغيرها تتغير لونها هتغير بس اسمها ايه? مية. اسمها مية. يبقى يجوز ان اتوبع بها. واغتسل بها. خلاص? طيب. كمان من فعشة وضع بها ورغتسل بها المية النجسة المية النجسة يعني ايه المية نجسة يعني مثلا مية هي في ذاتها نجسة زي البول ينفع توضع بالبول لا طبعا اللي ده ماء نجس خلاص او ماء حلت فيه نجاسة ماء قليل وحلت فيه نجاسة يعني حلت مية مثلا والولد داخل الحمام وهو بيتبول راحت البول بتاعه كله نازل فيه ها؟ خلاص الماء دي ترتبر ايه هتلاقي ريحتها تغيرت هتلاقي طعمها تغير خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجلسه شيء في زيادة كده ضعيفة لكن العلماء اجمع على معناها تقول الا ما غير طعمه او لونه او ريحه الماء طهور لا ينجلسه شيء الا اذا تغير كيف ما كتير ما يشوي اتغيرت صارت مية ايه ناجسة فلا يجوز لا, لا الوضوء بها ولا الاغتسال بها خلاص نجاسة زي إباء ها ولا زي بول وعذرة الأذاني البول الغاضب داعمين <تبعي> كمان نجاسة ها ميتات الحيوانات للميتة إيه ناجس صار وقع في الماء ومات وغير لونه والماء ورائحتها وطعمها، هاه؟ خلاص نجاس الطوعة في الماء مالتة، اتنجاسة في الماء خلاص كده؟ طيب ايه كمان؟ بول وروث ما لا يُكل لحمه، حمار تبول في الماء اتنجاسة، طب ما يؤكل لحمه زي الجمل؟ لا يمكن. البقرة، الجموسح، الغنم ما يؤكل لحمه بخرضوا ايه طاهر لا ينجس ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل والله لم يدع الشفاء الأمة فيما حرم عليها شربوا من أبوال الإبل يبقى إيه؟ يبقى البول نجس ولا طاهر يبقى طاهر يبقى إذا جاءت ماء ينجسها أي شيء بتوقع اللحمته يبقى إيه؟ إخراجه طاهر لا ينجس الماء والرسول صلى الله عليه وسلم هذه في الصلاة في مرابض الغنم مع إن مرابض الغنم الغنم بتعمل فيها في فيها حاجتها خلاص كده هذه بعض النجاسات التي إذا جاءت على الثوب أو البدن أو المكان تنجسه يجب تطهيره لو وقعت في المية نجاسة المية وخذنا كده عرضا الأشياء اللي ممكن الواحد يظن إنها إنها نجسة وهي هي مش نجسة دماء شو دماء دماء الدم إذا كان دم مسبوح يعني بخرج سعة الذبح، ها؟ فهو ناجس. أما إذا كان دم العروق اللي بقي في العروق بعد الذبح، فهذا لا شيء فيه. والله رحمة. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محمد وعلى آله.